الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي لله على وعلى آله محمد وصحبه أجمعين رب تكلمنا في آ خ ر درس في مباحث الصيام على أ ر ك اركان ن وقلنا إن أركان الصيام أ الصيام ث ل ا ث ة ا ل ن ي ة و ا ل إ م س ا ك عن المفطرات والصائم وتكلمنا على الركن ا ل أ و ل وهو النيه ة وقد عبر ع ن الإمام النووي بالشرط والمراد به ما لا بد منه للصائم وقد يستعمل الفقهاء الشرط مكان الركن والتميز ي س ت ع م ل ر ك ن مكان الشرط ا ل و ي بينهما و إ ن السلفات ا ل ا س ت ل ا ح يعرف بالقرائم فقلنا إ ن ا ل ن ي ة شرط في ص ح ة الصوم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا الاعمال ب ا ل ن ي ا ت و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى ومحل ن ي ة القلب ولا ت فالتلفظ ي ب ل القلب بالقلب ولم باللسان ل س ا قطعا إذا كان القلب غافرا عنها وإذا نوع بالقلب ينوي باللسان فهي جائزة قطعا ا ن نوع ينوي فهي ف وصحيحة فالتلفظ بها ليس بشرط ولكن ا ل أ ف ض ل ل ل إ ن س ا ن أ ن يتلفظ بها حتى يساعد اللسان القلب على استحضار ا ل ن ي ة وتكلمنا على شروط ا ل ن ي ة و أ ح و ا ل ه ا و ق ل ن ا إ ن ه ا يجب أ ن تكون من الليل ب ا ل ن س ب ة ل ل س ي ا م الفرد و أ م ا إ ذ ا كان الصيام نفلا فلا صح أ ن يكون ب ن ي ة من أ و ل النهار قبل الزواج أ م ا بعد الزواج فلا يصح ويشترط مع ذلك أن ل ا يكون الصائم قد أ ك ل شيئا ف إ ذ ا أ ك ل شيئا ف إ ن ه لا يصح له أ ن ينوي من وسط النهار ثم بعد ذلك تكلمنا على أ ح و ا ل الصيام بالنسبه ليوم الثلاثين من رمضان أ و الثلاثين من شعبان فيما لو نوى ا ل إ ن س ا ن الصيام في ل ي ل ة الثلاثين من شعبان إ ن كان غدا من رمضان سيصوم أو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ليلة غدا سيصوم وفصلنا القول في احوال هذا الصيام بالنسبه لهذه النيه من, من أرتان الصيام الصيام والامساك ارتان لاننا قلنا إن أرتان ثلاثة النية عن ط والصائم فتكلمنا على الهيه و ا ل آ ن سنتكلم على الامساك عن المفطرات فشرط صحه الصوم ان يمسك الانسان عن كل المفطرات وهذه المفطرات معدوده معروفه الاول منها هو الجماع ولو كان بغير انزال فاذا جامع الرجل زوجته فقد أ ف ط ر أ ن ز ل أ و لم ينزل أ ي اذا وجب عليه الغدس فقد أ ف ط ر ب ق و ل ه تعالى والا لكم ل ي ل ة الصيام الرفث إ ل ى نسائكم والرفث هو الجماع ومعروف أ ن هذه ا ل آ ي ة نزلت في هذا الموضوع وذلك أ ن ه كان يحرم على الصائم أ ن ي أ ت ي اهله بعد ص ل ا ة ا ل ع ش ا ء أ و بعد النوم ف إ ذ ا نام أ و ل ا ولو قبل ص ل ا ة العشاء ثم ا س ت ي آله صل ولم وإذا فإنه عشاء ينام ي حرم عليه أن يأتي آله ف ك ان ي ج ب عليه أن عن ينسك أن ا ل ج م ا ع ك ي ل ا ل ن ه ا ا ر ومعظم ل ل ل صلاة العشاء لم ي ينم بعد نام أو لم ينم ف إ ذ ا نام قبل صلاه العشاء حرم عليه أ ي ض ا أ ن ي أ ت ي اهله وشق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ و ق ع بعضهم في ا ل ح ر ج فنزل قول الله تعالى احل لكم ل ي ل ة الصيام ا ل ر ف ة إ ل ى ن ت ا ئ ك م ف أ ب ا ح الله للصائم أ ن ي أ ت ي اهله في الليل ومفهوم هذه ا ل آ ي ة أ ن ه لا يجوز له أ ن ي أ ت ي اهله في النهار هذا إ ذ ا كان استبدالنا في, في ه ذ ه ا ل آ ي ة من قبيل المفهوم و إ ل ا فهذه ا ل آ ي ة ا ل ل ا ا س ت د ب ه ذ ه ا ليس آ ة ل ي من قبيل المفهوم فقط و إ ن م ا هو باعتبار ا ل أ ص ل وذلك أ ن ه في الاصل كان يجب على الانسان أ ن يمسك عن الجماع في النهار وفي الليل, فبح الله له أن يأتي آل أو في الليل فبقيت ا ل ح ر م ة في النهار على ما هي عليه ف ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل إ م س ا ك عن الجماع ف إ ذ ا جامع الرجل أ ه ل ه في نهار رمضان عامدا عالما فقد ب ص ل صيامه ووجبت عليه ا ل ك ف ا ر ة أ م ا احكام ا ل ك ف ا ر ة فسنتكلم عنها في بحث مستقل و ا ل آ ن نريد أ ن نتكلم على المفطرات فقط دون ما يترتب عليها و ا ل أ م ر الثاني هو الاستقاء أ ن ي س ت ق ي ا ل إ ن س ا ن عمدا ب أ ن يضع يده في حلقه و ي س ت ق ي أ و يعمل أ ي و س ي ل ة من الوسائل من أ ج ل الاتقاء أ ن ي س ت ق ي عمدا بتعليق لما رواه ابن حبان وغيره أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذ ر ع ه القيء أ ي غلب عليه من ذ ر ع ه القيء وهو ف ا ئ م فليس عليه قضا ء ومن استقاء, أي ومن استقاء فميز ي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ح ا ل ة العمد وغيرها ففي ح ا ل ة العمد أ و ج ب عليه القضاء والقضاء لا يكون إ ل ا عن عباده قد فاتت معنى ذلك أ ن ه أ ف ط ر فوجب عليه القضاء وميز غلبه القيب بان كان مريضا ففي هذه ا ل ح ا ل ة لا يفطر ومن ثم لا يجب عليه القضاء وهذا إ ذ ا كان عالما بالتحريم أ م ا إ ذ ا كان جاهلا بالتحريم بدخول عهده بالاسلام رجل اسلم حديثا واتقاء غمدا ولا يعرف أ ن الاستقاءه عمدا تبطل الصيام ف إ ن ه لا ي ف ط ش أ و كان بعيدة بعيدة بعيدا ب عن ي د ا ش أ ب ع ي د العلماء عن ا كمن نشا في ا ل ب ا د ي ة ولم يستطع ان ي أ ت ي إ ل ى م د ي ن ة ليتعلم ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا لا ي ف ط ر معذور بجهله لا يُعذر ب فقريب ا ل ع ا د ب ا ل إ س ل ا م ك أ ن أ س ل م رجل يوم أ ن س و ل ي و م صام فاستقاط ما يفطر معذور ب ا ه د ه هذا لم تمر عليه م د ة تمكنه من التعلم وكذلك الرجل الذي ن ش أ في ا ل ب ا د ي ة بعيدا عن العلماء و أ م ا ا ل إ ن س ا ن الذي ي ن ش أ في وسط ا ل م د ي ن ة بين العلماء ولكنه يقصر بالتعلم وبعد ذلك يستقيء عامدا ويقول كنت جاهلا فنقول ل و جهلك ا هذا ليس فيه عذر ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ك أ ن تتعلم كما تعلمت كل شيء في حياتك مما حلصت عليه من أ م و ر ا ل د ن ي ا يجب عليك أ ي ض ا أ ن تتعلم ما يصحق صيامك فكونك ا م ل ت في التعلم إ ه م ا ل ك هذا ليس عذرا فالجهل في بعض الحالات يعذر صاحبه وفي بعض الحالات ا ل أ خ ر ى لا يعذر صاحبه فاذا إ ذ إ سقاء ا ل إ ن س ا ن عالما بالتحريم عامدا مختارا فقد بطل صيامه ف إ ذ ا كان جاهلا ا يعذر به كما ذكرنا ف إ ن ه لا ي ف ت ر وكذلك إ ذ ا كان ن ا س ي ا ر ف عن م ت ي ا ل خ ط أ والنسيان ومن س ك ر ه عليه ف إ ذ ا كان ن ا س ي ا أ و كان مكرها ف إ ن ه لا ي ف ت ر وسيأتي معنا خلافا بين ا ل إ م ا م النووي والرافعي في م س أ ل ة ا ل إ ف ط ا ر ب ا ل إ ك ر ا ر ما هي ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا يفطر الصائم م ا هي ا ل ع ل ة ا ل ت ي من أ ج ل ه ا يفتر الصائم إ ذهب ا التقى ذ جمهور أ ص ح ا ب ن ا إ ل ى أ ن ا ل ع ل ة في ا ل إ ف ط ا ر هو عين القيد كونه قد خرج منه القيء فقد أ ف ط ر مثل الانزال في المنيه عين الانزال ي ؤ د ي إ ل ى الافطار طبعا هذا في غير م س أ ل ة الجماع ل أ ن الجماع أ ن ز ل أ و لم ينزل يفطر أ م ا إ ذ ا أ ن ز ل من غير جماع متعمدا ايضا يفطر وسياتي معنا ذهب فريق آ خ ر من الفقهاء إ ل ى أ ن ا ل ع ل ة في ا ل ا ب ط ا ر بسبب الاتقاء س هي رجوع شيء من القي إ ل ى جوفه وذلك ل أ ن ه في غالب حالات الاتقاء س يرجع شيء من القي إ ل ى جوف ا ل إ ن س ا ن ولذلك قالوا ما دام الغالب في الاتقاء س أ ن ا ل إ ن س ا ن يرجع إ ل ى جوفه شيء من القي ف إ ن لم يقدر إ ذ ا اختلف ا ل ت ع ل ي ف عندنا جمهور أ ص ح ا ب ن ا عجل ب أ ن سبب إ ف ط ا ر هو عين الاصدقاء كونه خرج منه القي ف إ ن ه أ ف ط ا ر مثل خروج شيء من السبيل ي ن ف إ ن ه ينقض الوضوء وهذا ينقض الصيام إ ذ ا فعله متعمدا في الصيام طبعا فليس آ خ ر من ا ل ف ق ه ا ء قول العله هي رجوع شيء من القي الى جوفه وبناء على هذا الخلاف بناء على هذا ا ا على ل ل خ في ف التعليل اختلفوا في سورتي ما إ ذ ا كان الانسان ملككا كان ر أ س ه إ ل ى ا ل أ س ف ل وكانت ر ج ا ه إ ل ى ا ل أ ع ل ى واتقاء عمدا فمن قال إ ن ا ل ع ل ة في ا ل إ ف ق ا ر هي عين القيء قال ي ف ت ش سواء كان م ن ك ث ا ام كان ي ج ل جلوسا معتدلا لان العله هي خروج القيد بغض النظر عن رجوع شيء منه الى جوده او عدم الرجوع وهو ر أ ي الجمهور وهو الافراح ب المبتدل ي في المبهد ا ه ظ ل ا ل الله قال م ن ا خ ت ق ا ء م ن ا ت ق ا ء و ل م يميز بينما إ ذ ا كان م ن ك س ا أ و غير م ن ك س ا ولكن ا ل ع ل ة في ذلك و رجوع شيء إ ل ى جوفه ف إ ذ ا كان م ن ك ت ا فانه لا يرجع منه شيء إ ل ى الجوف وبناء على ذلك ذ ه ب إ ل ى أ ن ه لا ي خ ط ر إ ذ ا استقاء م ن ك س ا ولكن هذا القول قول ضعيف لانه يخالف ظاهر الخبر ف ظ ا ه ر الخبر لم يميز بين ح ا ل ة التنكيس او عدمها أ و ح ا ل ة رجوع الشيء أ و عدم رجوعه مجرد مجرد الإمام رحمه لكم معنى يؤدي الاتقاء هذا الفعل بطان قال الإمام النووي رحمه الله والصحيح وأنا الاستلاحات ذا قال الصحيح معنى ذلك أن هناك إلى ولذلك قلت ذلك قول قصية في ضريف أن يخالف هذا القول واستحلف انه لو تيقن انه لم يرجع ش و ف شيء الى جوفه بطل قومه م ن ا ء على ان المفطره عين الاستيقاء كالانزال ل ض ا ه ر الخبر واما ان غلبه القيء بان خرج ب أ ي ر ارادته و ب أ ي ر كاذب منه فلا ب أ س عليه ولا يضر صيامه ولا ي خ ط ر به وفي القيء الذي يغلب ا ل إ ن س ا ن فلا ي ف ت ر به ا ل ن خ ا م ة إ ذ ا اقتلع ا ل إ ن س ا ن ا ل ن خ ا م ة من الباطن ولفظها ف إ ن ه لا ي ف ت ر في الاصح سواء أ ق ل ع ه ا من دماغه نزلت من غرسه إ ل ى حلقه أ و خرجت من صدره ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا فعل له في هذا صارت كالإنسان الذي يغلبه القيب. نزلت النخامة ففي الاصح لا يفلس ل أ ن ا ل ح ا ج ة تتكرر إ ل ى هذا هذا ليس كالقيل بعض الاصحاب قالوا بما ن ه ا ق ت ر ع ه ا هو ولفظها صارت كمن اتقاء ل ع م د ا ولكن جمهور الاصحاب فرقوا بين هذه ا ل ح ا ل ة و ح ا ل ة القيد القيم شيء نادر وشاذ في ح ي ا ة الانسان ولكن هذا شيء متكرر وما ب ا ل إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض إ ل ا ويحتاج ل أ ن يقتلع ا ل ن خ ا م ة سواء كانت قد د ز ل ت من ر أ س ي أ و خرجت من صدري ولذلك إ ذ ا ضاق ا ل ا ر ا اتسع والمشقه تجلب التيسير فلو قلنا ل ل إ ن س ا ن إ ن اقتلاع ا ل ن خ ا م ة يؤدي إ ل ى بقار لما صح ة ص ي ا ر احد على وجه ا ل أ ر ض هل ليل اقتلعها الخلاف بين الاصحاب إ ذ ا ا ق ت ل ع ه ا والجمهور و ا ض ح في المذهب أ ن ه ا لا تؤدي إ ل ى ا ب ط ا ر فلو نزلت من دماغه ي نزلت و دون أ ن ي ق ت ل ع ا نزلت وحدها وحصلت لحد الظاهر من الفم وحد الظهر ا و مخرج الحاء أو او ل الحاء الخاء رفلت إلى حد الظاهر من الفم الحاء خ ا فإذا ء حد أو أ من الخاء عند ذلك يجب عليه ان يقطعها وان يمجها فان تركها مع ا ل ق د ر ة على خلعها ومجها ووصلت خوفه فقد قطعها اذا و ل تقطع ا د ر على ق ه عليه أن يقطعها وأن يمجها فإذا لم يقطعها ولم يمجها ا ان وان فاذا فيجب لم ولم ووصلت الى جوفه فقد ابطل لانه صار كمن اخذها من ثمين وابتلعها فاذا لم تصل الى حد الظاهر من الفم فان كانت م... في مخرج الهمزه ة او ل او الانزة الها فابتنعها فهذه لا تضر ولو تجاوزت هذا المخرج الا انها لم تصل للحاء او الخاء فانها لا تضر ل أ ن ه ا لم تصل إ ل ى حد الظاهر من الفم اذن فالمفطر الثاني هو الاتقاءه س ع م ل ا او ابتلاع ا ل ن خ ا م ة إ ذ ا وصلت إ ل ى حد الظاهر من الفم و أ م ا الواجب ث ث ا ا ل ل الثالث الشرط أو الثالث من شروط ص ح ة الصيام هو ا ل ا ن س ا ك عن وصول عين ما من الاعيان الى جوف ا ل ت ن س ا ن فاذا ما وصل جوفه عين ما فقد اخطا اذا المفطر الثالث هو وصول ما يسمى عينا الى ما يسمى جوفا, الى ما يسمى جوفا و إ ن كانت العين ص غ ي ر ة ك س م ة أو ك ا ن ت لم تؤكل كالحصار أ و كانت م س ت ق ذ ر ة كالمخاط في كل هذه ا ل أ ح و ا ل إ ذ ا وصلت ما يسمى جوفا ف إ ن ه ا تفطر ف إ ذ ا لم تكن عينا ب أ ن كانت أ ث ر ا كالريح بواسطه الشم ف إ ن ه ا لا تفطر نحن شرفنا في ا ل م ف ط ل إ ذ ا وصل إ ل ى الجوف أ ن يكون عينا ف إ ذ ا لم يكن عينا ب أ ن كان أ ث ر ا كالريح بالشم و ح ر ا ر ة الماء وبرودته بالذوق دون أ ن يبتلعه أ و وضع الدواء على رجله وبعد ذلك تشربته المسام وصل إ ل ى الداخل ف إ ن ه لا يفضل ط ر إذا ل ما يسمى عينا إلى ما يسمى جوفا وهذا الجوف سواء كان فيه ق و ة ت ح ي د الغذاء مثل ا ل م ع د ة و ا ل أ م ع ا ء تحول الغذاء وتستفيد منه أ و لم تكن به هذه ا ل ق و ة كالمثانه او الاخليل أ و الثدي فكل ما يسمى جوفا سواء كانت فيه ق و ة ت ح ي د الغذاء أ و لم تكن به هذه ا ل ق و ة ف إ ن ه يؤدي إ ل ى ا ل ف ط ا ر فباطن الدماغ إ ذ ا وصل شيء إ ل ى باطن دماغ ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه يفطر ل أ ن ه جوف وكذلك البطن إ ذ ا وصل إ ل ى ا ل م ع د ة شيء ف إ ن ه جوف و ا ل أ م ع ا ء إ ذ ا وصل إ ل ي ه ا شيء ف إ ن ه ا جوف و ا ل م ث ا ن ة إ ذ ا وصل إ ل ي ه ا شيء ف إ ن ه ا جوف ت د ي إلى بسطار فمن ا س ت ع ط ق شيئا اخذه بانفه و ص ل الى ر أ س ه ولو لم ينزل الى معدته فقد افطر ل ا ن وصل الى ما يسمى جوفا ومن اكل فوصل الطعام الى معدته فقد افطر لانه سمى جوفا ومن اخذ ح ق ن ة بشجه ح ق ن ة ش ر ج ي ة احتقن فانه يفطر لان الماء وصل الى الامعاء و ي سمى جوفا او كان هناك ثقب في معيدته ق بطني يصل الى م ع د ت ه فوضع فيه الدواء و الطعام ووصل الى معدته من هذا الثقب فانه ي ف ت ر لانه وصل الى ما يسمى ج و ف ا او كان فيه ج ر ا ح ة في ر أ س ه ثقب فوضع به الدواء فوصل الى ا ل ر أ س فانه يفطر ف ا ل ج ا ئ ز ة هي الجرح الذي يكون في المعده ة في ا ل ب ط و ا ل م أ م و م ة هي الجرح الذي يكون في ا ل ر أ س والتقطير في باطن ا ل أ ذ ن و د ي ه ا الافطار ل أ ن هناك اتصال ما بين ا ل أ ذ ن وما بين الحلق هناك مجرى طبيعي ولو لم يصل إ ل ى الحلق ف إ ن ه ي خ ط ر كالطعام إ ذ ا ابتلع ا ل إ ن س ا ن الطعام واوصله الى المريء وتوقف ا ل ي يفطر ام لا يفطر يفطر وصل الى ا ل م ع د ة او لم ي ص ر وكذلك اذا وضع الماء في باطن اذنه وهناك مجرى من الاذن الى الحلق فانه يفطر سواء اوصل الماء الى حلقه او لم ي ص ل الى الحلق وكذلك التقطير في ت ح ل ي ل في ذ ك ر ه إذا قطرت أ ومن ضع فيه نين من أجل العلاج مثلا ف إ ن هذا لدي الإفطار ومن ه القبيل لو ان الانسان اراد ان يستنجي في بعض الحالات قد يسحب الانسان اصبعه في د ه و ل ه اثناء الاستنجاء على و ا ل م ر أ ة يجب عليها أ ن تكون أ ش د حيطتان من الرجل ل أ ن ه ا لو ت ن ج د وادخلت اصبعها في فرجها أ ث ن ا ء الاستنجاء إ ن هذا يودي إ ل ى إ ف ط ا ر هذه ا ل أ م و ر يجب علينا أ ن نتنبه لها و أ نساءنا ننبه ل جميعا وشرط الواقع كونه من منجد مفتوح من منفذ مفتوح أ ن يكون لك منفذ مثل الفم مثل ا ل ق ب ر مثل الزبر مثل ا ل م أ م و م ة الجراحه التي تكون في الرئه م ف ت و ح ة مثل ا ل ج ا ئ ف ة أ م ا إ ذ ا وصل برد الماء إ ل ى باطن ا ل إ ن س ا ن ليس من منفذ ا ل مفتوح بل ا ل ش ب ر كبارده في الصيف ب ش د ة الحر وضع أ أو ما إلى لأنها ح ت تشربتها ببردها سبيل يؤدي دخلت جوفه وهذا منعينه متامة ما الإصطار ما في منفذ مفتوح من إلى إلى لا ا ل إ ن س ا ن الدواء على يده وتشربت الدواء مسامه ف إ ن ه ا لا تؤدي إ ل ى الاصطاف ل أ ن ه لا يوجد منفذ مفتوح يوصل الدواء إ ل ى الباطل وإنما بالمتامة وكذلك لو وضع ا ل ك ح ل ة في عينه ف إ ن ه ما يؤدي الى الافطار ل أ ن ه ليست هناك ق ن ا ة من العين إ ل ى الحلق و إ ن م ا هو بتسرب المسام فهذا شيء معروف وان وجد طعمه في حلقه كما لو وجد برد الماء في جوفه حينما يضع يده ويضع جسمه في ماء بارد في الصيف ف إ ن يشعر ب م ر و د ة الماء في جوفه و ي ت أ ث ر ج س م ه بهذا الماء يستفيد منه ومع ذلك ما يؤدي الى ا ل ا ص ا ر ج أ ن ه ليس هناك منفذ مفتوح يوصل الماء إ ل ى الباطن ويشترط في هذه العين إ ذ ا اولا ان تكون عينا و أ ن يكون المكان الذي تصل اليه يسمى جوفا و أ ن يكون من مفتوح منفذ أ ن يكون من منفذ مفتوح أن يكون من منفذ و أ ن يكون بقصد هناك ع م ل فلو غسل جوفه ذباب أ و ب ع و ض ة أ و غبار الطريق أ و غ ر ب ل ة الدقيق لم يفطر إ ذ ا لم يكن هناك خ ص د وكثيرا ما يحدث معنا هذا في اثناء ا ل م ح ا ض ر ة و أ ث ن ا ء الكلام ه اذا نفسه وبناء على ذلك فإنه لا يفتر إذا دخل البعوض الى فمه بغير قصد منه فانه لا يفطر أو, او غبار الطريق لا سبيل الى دفعه فانه لا يفطر وكذلك غربله الدقيق اذا دخلت الى جوفه فانه لا يفطر وكذلك لا يفطر ببرج ريقه من معدنه ريقه ا ذ ى ابتلعه من معدنه من فمه من مكان خروجه خرج الريق ه من تحت اللسان فابتلعه فانه لا يفطر حتى ولو جمعه في فمه وابتلعه فانه لا يفطر ما دام لم يخرج عن الفم فاذا خرج عن حد الفم ك أ ن خرج إ ل ى شفته ونزل تدل ه وبعد ذلك أ خ ذ ه وابتلعه م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ن ه يفطر في هذه الحاله او بل خيطا خيط السجل في الغز القديم فابتل الخيط في ف م ه خذ ي أ خ ذ كثيرا من اللعاب و أ خ ر ج و ا ف إ ذ ا ع ا د ه م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى فمه وانفصل شيء من هذا اللعاب في الفم فانه يفطر ا ابتلعه ل أ ن ه ا ل آ ن ابتلع مائعا ابتلع الريق من غير ضرورة لليه من غير ح ا ج ة أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ر ط و ب ة التي في الخيط لا تنفصل فان كان في ر ط و ب ة لكنها لا تنفصل يستحيل أ ن ينفصل منها شيء لكن القطان الرقيقه هذه ا ل ن ا ع م ة لا يمكن ان تحمل شيئا ولا سيما إ ذ ا مسحها ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه لا يبقى فيها شيء فلو رده إ ل ى فمه م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ن ه لا ي ف ت ر او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره سواء كان هذا الذي اختلط به الريق طاهرا ام ن ج ت ا كمن ادخل الى فمه خيطا فيه صبغ وتحلل الصبغ في لعابه وابتلعه فانه ي س ت ر ولو كان الصبغ طاهرا او كان م ت ن ج ت ا كمن اكل شيئا ن ج ت ا قبل الفجر ولم يغسل فمه ما غسل فمه بقي فمه نجسا فبعد الفجر ابتلع ريقه المتنجس من فمه المتنجس ف إ ن ه يفتش كان من المفروض به أ ن يغسل فمه قبل الفجر حتى ي ط ي ر ريقه طائرا أ م ا و أ ن ه لم يفعل هذا أ ه م ل به بقي فمه نجسا فلا شك أ ن اللعاب ا ليس ذ يخرج ي اللعاب ل مطاطرا م ا يطاطر النجاسه الا الماء ف إ ن ه كلما خرج من فمه اللعاب تنجس ف إ ذ ا ت ل ع ه يكون قد ابتلع لعابا متنجسا وبناء على ذلك يفطر أ م ا لو اخرج لسانه وعليه الريق ثم أ د خ ل ه إ ل ى فمه م ر ة ث ا ن ي ة ما يفقد أ ن ه لم ينفصل إ ن م ا يفطر ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا انفصل الريق عن فمه ل أ ي و س ي ل ة من الوسع ولو كان ا ل إ ن س ا ن يتوظف فلا بد له أ ن يتمضمض و أ ن يستنشق ل أ ن ه م ا سنتان ف إ ذ ا سبق ماء المضمضه والاستنشاق إلى, الى جوفه فله حالان الحال ا ل أ و ل ى أن ل ا يبالغ أن ل ا يكون قد بالغ تمضمض ا ل م ض م ض ة ا ل ش ر ع ي ة ي ق ر أ ل ل إ ن س ا ن في ان ل ص ي ا م أ يبالغ ف المضمضه إن رسول ل ل ا لما ل امر الصحابيه ان يمضط قال و بالغ إ ل ا أ ن تكون صائما خ ش ي ة أ ن يسبق الماء إ ل ى جوفه ف إ ذ ا لم يبالغ تمضمض المضمضه العاديه و لكنه سبقه الماء إ ل ى جوفه ف ج ي ب عنه قال ما ي ف ت ر ل أ ن ه فعل شيئا مشروعا وفعله امتثالا ب أ م ر الشرع ما فعله ر غ ب ة من نفسه و م دام قد فعله امتثالا ب أ م ر الشرع ف إ ن ه لا يفطر به ما لم يكن له بذلك قصد ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يبالغ في المضمضه ك أ ن يكون شديد العطش ويضع الماء في فمه وبعض ذلك ي ب د أ بالمضمضه ويبالغ ويغرغر فيها كثيرا يريد أ ن يغل فمه بالماء ب ش د ة العطش فسبقه الماء إ ل ى جوفه فانه يفسر لانه أ ن ه فعل ش ي ئ مكروها فعله ل أ فعل شيئا مكروها فعله نغي عنه فعل في حالة في الأولى أمر وإنما فعل ما به عنه ما فعله نبته بذلك ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ت فعل شيء ئ نهي عنه ف إ ذ ا لم يصل منه شيء إ ل ى الجو فانه لا يفطر سواء كان ت الوضوء أ م كان في غير الوضوء إ و ان الصارم اخذ الماء وضعه في فمه و م ض م ض و بعد ذلك طرحه ف إ ن ه ما يفطر ففي وضوء من باب أ و ل ى ولكن إ ذ ا تبقى منه شيء إ ل ى جوفه ف إ ن ه يفطر ل أ ن ه مهيا عن هذا سواء كان في الوضوء أ م كان في غير الوضوء وفي غير الوضوء من باب اولى ل ل غ ة في ا ض و ء ي إ ذ ا سبقه شيء الى جوفه ففي غير الوضوء من باب أ و ل ى ولو بقي طعام بين أ س ن ا ن ه في السلام ه على, على وصول العين إ ل ى الجوف بعد ق ي الفجر تسحر وبقي شيء من الطعام بين أ س ن ا ن ه وهذا يتعرض له كل إ ن س ا ن فجرى به يريقه من غير خ ص د لم يفطر ان عدث عن تمييزه ومجه و أ م ا إ ذ ا كان قادرا على تمييزه ومجه وابتلعه ف إ ن ه يفصل قطعا ولو أ و ج ر مكرها جاء إ ن س ا ن إ ل ى إ ن س ا ن آ خ ر ف أ و ج ر ه فتح فمه وصب الماء فيه ا ل إ ي ج ا ر سواء ك ا ن مكره على هذا او كان مهم عليه ما يشعر نهايه ان س ا ن ص ب في جوفه وفي حلقه ما فوصل الى جوفه او كان نائما فانه لا يخسر لانه لا رضا له ولا اختياره لا ل رضا له ولا اختيار وفي ل ا اختيار و ح ا ل ة النوم والاغماء ليست له ا ر ا د ة الملجأ ا ل م ل ج أ الذي ي ل ج أ الى الشيء كمن امسك انسانا وقذف به من المئذنه إلى, الى الارض هذا لا رضا له ولا اختيار ليس ب ا س ت ط ا ع ت ه ان يقول اريد ان اسقط او لا اريد ان اسقط وساقط ساقط لا اراده له, له و لا رضا وليس راضي له ولا, ولا اختيار ليس باستطاعته ان يختار السقوط أ و عدمه ث ا ق ا ل ثاقب هذا يقال له الملجا فهذا لا يفطر فلو اجر مكرها لم يفطر هذا يكاد يكون متفق عليه ل أ ن ه لا رضا له ولا إ ر ا د ة ولا اختيار الملجا ولذلك لا خلاف ت ي ه عندنا في المذهب ل أ ن ا ل إ ن س ا ن اذا أ و ج ر وحجا وفتح فمه وصب فيه الماء و أ غ ل ق ه حتى ابتلعه رغم انفه هذا لا ي يجر هذا أ و كما القي من شاهق على انسان ف ق ط ل و هذا لا يكلف بشيء ليس له رضا ولا اغتياب ولا قبض ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة حاله فكراه ليس الالجاء ليست ايجار الاكراه كان اخذ انسان إ مسدسه فصوبه إ ل ى ان سبق ا ا ل و اشرب و إ ل ا قتلتك هذا ا ل إ ن س ا ن وعرف بشروط الاكراه عرف أ ن المهدد أن المكلهة سيفعل ما هدد به إ ذ ا لم يبتسل ا ل أ م ر ا لقرينه فشرب المكره شرب ا ل م ا الان له اختيار هو او ليس له اختيار له اختيار كان باستطاعه ان يقول لا اشرب ا ل ط ل ي هذا ليس ك ا ل م ل ج ع الذي القي من الشاهق ليس كالذي اجر فتع فمه واجر الشراب ليس ك ا ل م ر أ ة التي يمسكها ا ر ب ع ة من الرجال واحد ي ب ت ك ب معها فاحشه هذا اجراء الاكراد ليس له رضا ف ا ر ض ا ليس راضيا ولكن عنده اختيار باستطاعه ان يقول أ ف ع ل باستطاعه ان يقول لا أ ف ع ل اختلف النووي والرافعي في هذا بالخلاف في هذه ا ل م س أ ل ة عند علماء اصول الفقه ة الاختيار ق لان عليه ل الرافع قال ل آ ث ا إمام ر يفتر أ ه كان إن ولا أفتر. ولكن باستطاعة ولا الإمام أن أقتلني يقول النووي أفتر ر حكم م أعلم ه الله الأظهر والله تعالى قال قلت الأظهر لا يفتر والله أعلم. ليش؟ قال قلت ليش لأن يفتر ح اختياره ساقط ما فعله ل ر غ ب ة نفسه وما فعله إ ل ا بناء على هذا تكرار فصار حكمه كحكم ا ل م ل ج أ والشرع رفع عن ا ل إ ن س ا ن حكم ا ل أ ف ع ا ل التي يفعلها وهو مكره إذن اذا أوجر اجر ل إ ن ن س ا أقرأ أ الماء أ ل ج أ إ ل ي ه ف إ ن ه لا ي ب ت ل بالاتفاق أ و الجا الى الطعام ف إ ن ه لا ي ب ت ل بالاتفاق ث م لو حقن الانسان في الشر من الاراده ف في, في ل فالرافعي ذهب الى انه يفطر ولكن الراجح المفتى به في المذهب وهو ما افتى به اهتمام النووي انه لا يفطر وهو الراجح عند علماء اصول الشقه وهذه من ا ل م س ا ع التي خالفه اهتمام النووي الرافع واما اذا اكل نافيا فانه لا يفطر لخبر البخاري ومسلم من نسي وهو ط ا ئ م فاكل او شرب ان يتم َُِ صومه َُْ ف َ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ط ْ ع َ م َ ه ُ الله َُّ وسقاه َََ وفي صحيح ابن حبان ولا غ ي ر ه و قضاء عليه ولا كفاره ولكن هل كل أ ن و انواع ع هل كل أ الطعام او هل كل تنبيهات الطعام لا تؤدي الى الافقار يعني أ ا ك ل قليلا او اكل كثيرا على السواء هنا اختلف الثقافه ذ ا اكل ناشيا أ م ا الصوفي أ ن ه لا ي ف ت ر في هذا الحديث ولكن ولو أ ك ل كثيرا هنا اختلف الفقراء إ ن أ ك ل قليلا فبالاتفاق لا ي ف ت ر و أ م ا إ ن أ ك ل كثيرا فقد ذهب الامام الرافعي رحمه الله تعالى إ ل ى أ ن ه ي ف ت ر ل ي ش ي ف ت ر ا ل رافعي قال ل أ ن ه مع الكثره من النادر أ ن ينسى الانسان لقد يقع ولكنه نادر ان ي أ ك ل س ا ع ة او ساعتين مثلا على ا ل م ا ئ د ة وهو هاسي نادر, نادر في الصيام واما ان ي أ ك ل ا ل ن ق ب ة والنقمتين او يشرب ا ل م ج ل ه و ا ل م ج ت ي ن من الماء ش ر ب ة والشربتين فهذا كثيرا ما يقع ولذلك قال الامام الرافعي انه يفطر اذا اكل كثيرا وايضا خالف الامام النووي الرافعي في هذه ا ل م س أ ل ة فقال قلت ا ل أ ص ح المنصوص وبه قطع الجمهور لا يفطر ب ا ل أ ك ل سواء أ ك ا ن قليلا ً أ م كان كثيرا ً لعموم الخبر النار م لعموم المار حديث البخاري ومسلم م ا الخبر ر البخاري حديث نسي ئ م فأكل أو ش ب بين فليتم فإنما الرافع الله ولم الكثير والقليل الإمام يميز حديث طومه أطعمه مرة وثقاه وقال ثانية رجع لو ان ا ل إ ن س ا ن تكلم في ا ل ص ل ا ة ن ا ف ي ا اتبطل صلاته مر ة معنا نحن أ ث ن ا ء الكلام على مبطلات ا ل ص ل ا ة أ م لو اذا تكلم في صلاته ن ا ه ي ا وكان ك ل ا م قليلا ف إ ن ه لا تبطل صلاته ولكن إ ذ ا كان الكلام كثيرا ف إ ن صلاته تبطل فقد فرقنا هناك بين الكلام الكثير والكلام القليل فلنفرقنا بين الطعام الكثير والطعام القليل الرافد لم يبني ا ل م س أ ل ة فقط على م س أ ل ة ع ق ل ي ة وهي أ ن ه ذ ا الكسره من الطعام تندر مع الصيام والنسيان ي نظير له وشبيه في يكون تتميز على عرف له الصلاة والثقى لكم أكثر من مرة هو الأشباه والنظائر ما يكون الإنسان إلا الأشباه والنظائر لأن بالنظائر والأشباه نقدت من أكثر مرة هو فقه ما إذا تظهر الفقهاء م س أ ل ل ة و ا ر والموانع ويعرف المسألة يعرف ي ش ب ويستطيع يفرق أن بينهما قالوا في الفرق ما بين م س أ ل ة الصيام وما بين م س أ ل ة ا ل ص ل ا ة ق ان ل الفرق ب ي ا ل ص ي ا ا م و ل ص ل ا ة أن ا لا ص ل ة لا حال تذكر المصلي أ ن ه فيها يعني يقرأ يقرأ السورة الأخرى الفاتحة في ح ا ل ة تذكره ونادرا ما يتلقى وقليل ا ل لا يكاد يكون موجودا ان ا ن س ا ن يتكلم ف ل ع ا م طويل في الصلاه ما يكاد يكون ما يكاد يوجد و أ م ا الصيام فكثير من الناس ي أ ك ل و ي ش ر ب ا ل س ا ع ا ت وهو يقع ا ناسي ي هذا كثيرا لا يزيد ح ا ل ة تذكره ل أ ن ه في صيام انا في صيامه أ م ا أ ن س ى ن ه يصلي واخر ا س ت ق ب ل ا ل ق ب ل ة بين المصلين ن بين ا س أ ن س ى انه قبل ا ل ص ل ا ة نادر هذا ما يقع أ م ا وقعت في غرفته عطشان وقت شديد ا ل ح ر ا ر ة جاء إ ل ى البيت ومسح قنينه الماء وشربها كلها. عشر كؤوس من الماء、وشاربها. ربما يقع ث ا ث كؤوس ن ل م ا وشربها يقع هذا كلها ث ي يقرب وينضي ر تذكره وربما شدة عطش ع ما بحاجة ي س ع ساعة, أو ساعة. يمضي عليه ساعات ة أو يمضي م ا ا ل ص ل ا ه والصلاه والكلام ة الصلاة ا ل في الكلام الكثير والطعام الكثير و ك ا ل أ ك ل ناسيا الجماع إ ذ ا جامع ناسيا ف إ ن ه لا يفطر على ا ل م ل ه ب ل أ ن أ ح ك ا م النسيان م ر ف و ع ة عن الصائم وغيره إ ذ ن المفطر الرابع هو وصول ما يسمى عينا إ ل ى ما يسمى جوفا بهذه الشروط التي ذكرناها أ ن تكون من منفذ مفتوح و أ ن تكون بخصم المفطر الرابع هو ا ل ا س ت م ا ع فيحرم على الصائم أ ن ي س ت م ع أ ن يخرج منيته ج إ ن ز ا ل المني يؤدي الى ا ل ا ب ط ا ر سواء اكان بجماع او كان بغير جماع. والجماع يؤدي إلى كان في انزال فالامساك عن, عن الاستمناء هو الشرط الرابع من شروط ص ح ة الصيام واخراج المني بغير جماع محرما كان اخرجه بيده بسيد نفسه وهذا حرام أ و بيد غيره حلال بيد زوجته أ و بيد أ م ت ي هذا حلال ولكنه يؤدي إلى الى إ فإخراج إنزال فإنه ف ط ا المني المني ثواؤنا كان حراماً أم كان حلالاً ر ل أم يؤدي أو الافطار إ ف ط ر بغير وتواؤنا أو كان بجماع كان جماع فإنه يؤدي فإنه إلى إ ل وكذلك خروج النبي م يفطر به ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان بلمس لأن ل أ ن ه مزينا ان يلبس زوجته بلمس أ و ق ب ل ة أ و م ض ا ج ع ة بلا حائل ل أ ن ه عمل المقدمات التي تؤدي إ ل ى الانزال ف ك أ ن ه فعله بنفسه و ا ل ق ب ل ة في كثير من الحالات تؤدي إ ل ى الانزال فصار ما في فرق ما بين إ ن ز ا ل باليد والانزال ب ا ل ق ب ل ة بخلاف ما اذا كان ا ل إ ن ز ا ل بالنظر ك ا ل نظر فامنى ما ي و د ي إ ل ى ا ل ا س ت ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يستطيع أ ن يدفعه في غالب ا ل أ ح و ا ل وقد يرغب من غير خط منه وليس هناك فعل ما عنده فعل و ك ا ل نظر فكر كان فكر الانسان ب م ر أ ة فانزل ما يؤدي هذا إ ل ى أ ن يستر ل أ ن ه لا توجد فيه م ب ا ش ر ة ف أ ش ب ه الاحتلال ولو كرر الفكره وكرر النظر مع أ ن تكرار النظر محرم فانزل مع ذلك لا يوجد منه فعل وبناء على ذلك ما يؤدي إ ل ى ا ل إ ف ط ا ر و أ م ا ا ل ق ب ل ة ل ل م ر أ ة ب ه ض النظر عن ا ل إ ن ز ا ل وعدمه ا ل آ ن حكم ا ل ق ب ل ة ب ا ل ن س ب ة للصائم قد تكره ا ل ق ب ل ة لمن حركت شهوته إ ذ ا كان شابا أ و كان له شغف بالنساء ويعرف أ ن ا ل ق ب ل ة تحرك شهوته ف إ ن ه ا تكره له وهكذا أ ط ل ق ه ا الامام الرافعي وكان م ر د بالكراهة مراده كأن المراد به ك ر ا ه ه التنزيه ه والأولى ل غ ي ر لغير الشاب او لغير من تحرك ا ل ق ب ل ة شهوتك او لا ل و تركها ولو ل م ت ح ش ا ب ه شهوتك ايضا ل الرافع الامام النووي رحمه الله تعالى خالف الرافعيه هنا في هذه المساله ا ل ر ا ف ع ي ة م ت ا ئ ل متقاربه في موضوع واحد ثلاث م ت ا ئ ل قال فوبيا قال ا ل إ م ا م النووي قلت هي ك ر ا ه ة تحريم ل ل أ ص ح والله أ ع ل م ف إ ذ ا كان مراد ا ل إ م ا م الرافعي ب ا ل ك ر ا ه ة ر ا ه ة التحريم فهو موافق للنووي ولا خلاف بينهما و إ ذ ا كان مراد ا ل إ م ا م الرافعي ب ا ل ك ر ا ه ة إ ذ ا كان مراده ك ر ا ه ة التنزيه ف إ ن ه قد خالف الامام إ م ل ل ن أن و و أو ي ا إ النووي م ا خالف الإمام الرافعية في هذا في وظاهر استدراك النووي على الرافعي أ ن الرافعيه اراد بها ك ر ا ه ة التنزيه ل أ ن ه لو أ ر ا د بها ك ر ا ه ة التحريم أ و لو فهم هذا من كلام ما نص عليه النووي و ل م أ ش ا ر إ ل ى هذه ا ل م ف ا ر ق ة بينه وبين الرافع ولا يفطن ا ل إ ن س ا ن بالفضل و ا ل ح ج ا م ة أ م ا الفضل فلا خلاف فيه و أ م ا ا ل ح ج ا م ة فلانه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ا ئ محرم و ا ت ج م م وهو ح رواه البخاري وروى النسائي احتجم أ ي صلى الله عليه وسلم وهو ا ئ محرم م قال وهذا الحديث ناسخ لحديث أ ف ط ر الحاجم والمحجوم ل أ ن ه كما قال إ م ا م ن ا الشافعي ر ح متاخر ه الله ع ل ى م ت أ عنه بسنتين بسنتين و ز ي ا د ة وعن أ ن س قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بن أ ب ي ط ل ح ة وهو يحتجم وهو صارم فقال افطر هذا أ ي الحاجم والمحجوم جعفر والذي يحجمه قال أ ي أ ن س رحمه الله رضي الله عنه ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ه في ا ل ح ج ا م ة للصائم وكان أ ن س يحتجم وهو صائم ق ا ل ا ل ز ا ر ق الطي رواده كلهم ثقاب ة ولكن ل ل للإنسان أ أن و ى رمضان الحجامة فيها يترك أ ن نهار ه جهده وهو ا ربما بحاجة إلى الدم الصيام تضعف في إلى